ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرد محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة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 وَلَ قَدَرَ وَدُهُ حَضَيثِهِ فَقَمَسنَا أَيُونَهُم فَذوقُ عَذَابِي وَنُذُر وَل قَدَ صََّّحَهُ بُكْرَةَ عَذَابُ مُسْتَقِر فَذوقُ عَذاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتبر أكفاركم خير من أولئك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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر